نسمع ونذهب الى العداله الى الجبلقى الى العين التي عميت اذ لم تراه الى متى نغاديك ونراوحك الى عزيز علي انرى الخلقه ولا ترى في الامسيه دقت الساعه دقت الساعه وضحك وجه القمر مناد اهلا بالايمان المنتظر الله الله دقت الساع ضحك وجه القمر هذا هذا هذا ولدا هلا, هلا, هلا. بالامام ترفع ايدك ليه اه دقه الساع روح روح ويا دوب اه دقه الساعه وضاحك وجه القما لا جهلا بالامام المنتباكك الساعه وضاحك <تصفيق> وجه القما لا لا مش مع اسمح المنتباكك عليك حسين ايه ارحم جموعك عزيزه علي جموعه هاي الليله لكنها جموع الاشتياق لي اشوفه يمشي هو الضوء هو الاشتياق هو احلما وكادت تموت السنن بطول انتظارك يا ابن الحسن شخصنا اليك بابصارنا شخص الغريق اللي السفن وجه القمر نادى في الليل ما دقت الساعه وضحك وجه القمر نادى اهلا بالامام المنتظر aina اتت الساعه هلا وعطر ونور قد ساك من الله وصاع اكتمال وجه البدر وجه السعاد والوجود اهتز فرح ويا المها الناس مهدينا ولا شعبها ان الكون انتشر شيقول نادى اهلا بالاعما شع المنتظر آه شعبها النور آه نادى اهلا هاه ما انكم ارقد اعيد اعيد اعيد احطاط وانتظر دقه الساعه استمتع افرح روح معاي انا على مركب الشعر وديت اليه قل لي اي مكان عندي يقين اللي الحسين في شعبان من زل امر السي ما وحاني الوعد دقه هلاه الموعد امنزل الامر السماء حل الوعاء دقت الساعه هلاه الموعد ونور قدساد من عرج ظل وصعا اكتمال وجه البدر يا وجه السعاد حبيبي والوجود والوجود والوجود هو الوجود تحتف فرح وهي ها النور والكان انتشر نادى اهلا بالايمان يا شعبها النور والكان انتشر نادى اهلا بالايمان المنتظر دقه الساع دقه منه اروح الى عالم المعنويات من القمر اللي ضحك يوم مولده عندنا اقمار كثيره من لما خرجت فاطمه بنت اسد من الكعبه تناول محمد عليا وقال كانه البدر في ليلته كامله اي واحده سلمان لما ذهب الى علي مهنئا له بولاده العباس ابل حسن ولد لك ولدا كانه القمر في ليلة تمامي هلا هلاوي هلاوي فهاي الليله علي يتمثل في العشره والعباس يتمثل بالشهامه والمروءه والكل يضحك للامام الحجه شو يقول له هلا هلا بالامام المنتظر دقت الساعه وضاح حق وجل nada ahlan bil imam هاي اكبر نعمه من رب النعمه ساعه البي هنوي لمهد القمر القمر شاعر هل مسو تقربت والمؤشر صار بالساعه القلق وبقصادي على الزمن خط ورس اروع عبيا تبى اهل بيت الكرى اروع عبيا تبى اهل بيت الكرى صافحك يا ابن الحسن كف القدر ونادى اهلا بالايمان آه صافحك يا ابن الحسن كف القدر قلنا هذا اهلا بالإمام المنتظر آه دقت الساعه حفي عياء دقت الساعه هلا هلا دقت الساعه عشان الفرحه ما تروح دقت الساعه يا ارفع ايد دقت الساعه اها وجهنا هلا هلا هلا بهل الولاء اكبر من رب النعمه ساعه قلبي هالولد مهدي القمر هيا اكبر نعمه من رب النعمه ساعه قلبي هالولد مهدي لومه القمر شاعر هالمساء تغرب تشن والموشر صار بالساعه القلى ها وباصا بعز مننا وباصا بعز من خطور الشاء اروع بيها اهل بيت الكرام صافحت يا ابن الحسن في القدر ونادى اهلا اصطحك يا ابن الحسن شف الغدا والعدى اهلا برمام المنتظر اجدك قريبه صارت الليل العقارب اجنحه وطارت القمر صارت الليل وطارت القمر متى حلم ما صحا ينادي عميه هلا شمس الضحى حاول قمر من غمه حلم ما صح تقول يا شمس الضحى اسمع يا اللي الفرج من نفتحها يا اللي الفرج من نفحه تشوف نشوفك بصدره يا مهدي الفاتحه فإنت روح الوحي أهلا انت روح الوحي ولسان الثوار ونادى فهلا بالامام المنتظر انت روح الوحي ولسان الثوار ونادى فهلا بالامام Aleko <muchas> وطرت الساعه القمر هتصافحه او قمر من غمه احلى ما صاحه انادي هلب شمس الضحى هي اللي الفرج من نفتحها نشوفك بصدرها يا نهقي الفاتحه انت ال الوحي ولسان السوار نادى اهلا بالامام المنتظر ها الوحي السوار ونادى اهلا ان شاء الله دججت السعوا واحد من الساعة. <تصفيق> ساعة الساعه كانت باهته اسمع عمي بتمشي بلا عيون كانت باهته اسمع الكفن عمي ومن نبض قلبك يا مهدي سمعته دقته حاجز الصمت هاكسرتها ومن نبض قلبك يا مهدي سمعته دقته حاجز الصمت هاكسرتها رقبه صرها ولنها تنور لا سكت على القمر مكتوب اسمك شافت داربي حلوكت يعزف على الوتر نهدا اهلا بالامال المنتظره آه قعد داربي حلوكت يعزف على الوتر اهلا بالامام المنتظر آه ساعه الاقدار كانت باهته اه عمي تمشي بلا ومن نبض قلبك يا مهدي سمعته دجت حاجه الصمتها كسرتها رد بصرها ولنهت نقور لا على مكتوب اسمك شافتك جاربي حلوك يعشق علوتك نادى اهلا بالامام المنتظر عاداربي حلوك يعشق علوتك نادى اهلا بالامام المنتظر عادجت الس say الساعه بمحطات العمور انتظار وشوق يا المهدي وصبر اللقاء الساعه ايام الكمال وكلنا نضحك سيدي وي خلصت ايامنا بس ننتظر خلصت ايامنا ايامنا يا ابويا خلصت ايامنا بس ننتظر والثواب والثواني بلهفه تزحف على الجمر طارش الملگه احتضرنا وما حضر نادى اهلا بالامام المنتظر تسمع طارش الملگه احتضرنا وما حضر نادى اهلا بالامام المنتظر daggetsa <laughs> <laughs> <laughs> daggetsa <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> علي محمد